ا ش ا غ ا ل ا ل أ ف ك ا ر سلمت قلبي وساره من ع و د الايام ش ا غ ا ل ا ل أ ف ك ا ر سلمت قلبي وساره

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا ل ر ي ك له

「あなたはあなたの声をかけた」

مالمس دفيني وشعور لا غريب ما معنو و ت ر ا ه ي

あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあ

you、uh -huh. uh -huh.

تشهد نجوم الليل تشهد

So uhm, uh,

Oh, I'm sorry.